Oh عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت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 فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان بِهِ بصيرا فَلَا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لَتَرُكُمُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اللهُ, أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر بل الذين كفروا يكلمون والله اعلم بما يوعدون فبشرهم بعذاب اليم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون الله أكبر الله اكبر অম আ السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم, <ورحمة الله> <سلام> عليكم ورحمه الله الله الله <أكبر> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقنوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم له جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فَمَا له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الراجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ব কলহ ম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 غير المغنوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا مَا شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت ذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 هل أتاك حديث الغاشية أجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أجوه يومئذ ناعمة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 وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعلبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ামালিকুম ওর আমি মোহাম্মদ হাশিম মাদানি আর আপনারা দেখছেন বাংলা সকল জ্ঞানের উৎস এখান থেকে জ্ঞান করে তার গ্রহগুলো আল্লাহ সু কিমানি সব আলোচনা এখানে চলে আসতে পারে সকল সৃষ্টি জগতের মালিক তুমি मजबूत कर देवान कुरान आधुनिक विज्ञान मंगलवार रे एगारोट्रचार सकाल साढ़े दस टाय बांगे बीस टी बांग Discussion, discussion, discussion, debate, debate, debate. rebuttal, rebuttal conclusion, rebuttal, conclusion, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words. Dekhoon. Shammukh Shamore. Prathiryosh Potibar. Ratnawtaay. Aapunha Shamprachar. Shakaal Shai Doshdai Bangla Deshe. Beast TV Banglaay.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 ونيسرك لليسرا فذكر إن نفعت ذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها وَلَا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا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 من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أجوهه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية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 ذكر إِ ما أَن تَمُذكر لْتَلَهِم بمصَيطِير إَِّ مَ تَوَّ وَكَفرَر فَيعَِّبهُ الله العذاابَ الْأَكبَر إِن إِهن إابَهُ ثمُ إِ عَلَن حِسَابَهُم الله ال الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولا الحمد الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم, السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله أكبر الله اكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 والشفع والغتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد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 فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلَّا بل تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاطُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ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 يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانُ وَأَنَّ لَوْ نُذِّكْرَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقًا أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إحبنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغموب عليهم ولا الضالة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 ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا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 আল্লা হামিদার প্রবন الله, لمن حمده ربنا ولك الحمد الله রসসালামু আলাইকুম রহমত আসসালাম রহমত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 पाउंड उंड नंबर शून्य नार्ट कोड तीन शून्य शून्य शून्य आठ तीन सोएसि कोड आई विजि बता पाठिएमेल कर समाधान লার অসন্তুষ্টি জানবো মানুষ তো আদম সন্তান স্বাভাবিক তাকে এই ব্যাপারে চিন্তিত আমি নিরাশ না হইনি জীবন যদি ক্ষমা করে দেবেন আব্দুল বিন আবাস মুজফার বিনসিম আক্রমুজাম বিন আব্দালাম ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর হুসেনের णति बृहस्पति सम्रचार सकाल साढ़े छंगे